وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون